بسم الله الرحمن الرحيم أَرِفْلَامِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَكُولُوا آمَنًا فَذِكْرُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَم مَّنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْدَمُ مَنِ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن سَ وَسَعِيرُ الْعَلِيمِ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ نَظِيرٌ عَلَى الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بالله اِذَا أُوذِيَ فِي النَّاهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ الْعَذَابِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن خطاياهم وما هم فامِ مِنْ خَفَ يَ مِ شيءَيْ إِنَم لَكَذِبون وَلَا يَحْمِل م أَقلَم وَلَطَلَ مَرَقَِهِم وَلَا يُسْسَلَُّ يَوْمَُط مَ سِعَ مَا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 فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَذِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْيَرِ قُلْ سِيرُوا بِالْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إن الله على كل شيء قدير يعذ والذين كفروا بآيات الله ورقائه أولئك, أولئك يئسوا بالرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قدلوه أو حرقوه كَلَّا آيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّقُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويحقوب وجعلنا في برية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فَرَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ لَفَاحِشَةً مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَطْضَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُغْتِنَى بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ مُنْصُرْ عَلَى الْقَوْمِ مُؤْثِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ قال إن فيها لوطا قالوا نَحْنُ أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أَنْ جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وَقَالُوا نَطَقَ وَلَا تَحْزَن إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَامَهُمْ شُعَيْبًا فَقالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمًا آخِرًا لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتبين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا متبصرين وقارون وفرعون وآمان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 وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ بَنَى الْعَنْكَبُوتُ عَنْكَ بُيُوتًا اتَّقَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْقُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ العزيز تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين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 تَتْلُو مِنْ قَبْرِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَغَتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وقالوا لولا أنزل عَلَيْهِ آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يثلى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 أولئك هم القاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم مرصده محيطه بالكافرين يوما يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعه فاي اي تفقدون كل نفس زائقه الموت كل نفس زائقه الموت ثم الينا ترجعون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 نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتغفلون وتأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونَا لِنُذَكِّرَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ يُنَزِّلُ الرِّزْقَ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به, به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يحفظون وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبَتْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَقُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَمْ نَجْعَلْ مَجْرَمَهُمْ إِلَى الْبَطْشِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيُصْبِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَقَطَّهُ النَّاسُ مِنْ أَفَبِالْبَاطِلْ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِحْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَضْلَهُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ جَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمِنَ مَا مَحَتَّ وَالْمُكَافِرين وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله